Book two Seitsemänkymmentä seitsemän Sabatun wasab'un Perustella jotakin kolme Ibda'u l'asbaab, thalafa Ibda'u l'asbaab, thalafa Miksi ette syö kakkua? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ من تأطّع لا يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. إن شوستا، كُلّك من تأطّع لا يهدّطّ. لا أكلها، لأن يجب أن انقص وزني. لا أكلها. لأني يجب أن أنقص وزني. ميكسي أتت جوطة لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ مين تأتو في الآية؟ ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. مين أن جورسita؟ لا أشربها لأنني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. ميكسات يوت وتكافية. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ سأقول ما. هي باردة هي باردة منى ان جوى سيطة koska سيطة كلمة لا اشربها لأنها باردة لا اشربها لأنها باردة ميكس ات جوى توتا تيتا لماذا لا تشرب الشاي لماذا لا تشرب الشاي Minulla ei ole sokeria. Maa indi sukkar. Maa handi sukkar. En juo sitä, koska minulla ei ole sokeria. La ashrabuhu li anni maa indi sukkar. La ashrabaha li anni sukkar. Miksi et syö tuota keittoa? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ مين أن تلعن تسيته؟ لم أطلبها. لم أطلبها. مين أن سوس سيته؟ كوسكا أن تلعن لا أشربها لأنني لم أطلبها. لا أشربها لأنني لم أطلبها. Miksi ette syöt tuota lihaa? Lima antä lat kulillaham? Li măta lätä kul alaham? Minä olen kasvissyöjä. Ananabati. Ananabati. Minä en syö sitä, koska olen kasvissyöjä. Läää لا kulhu liannina bati. Läää kuluhu. لأني نباتي